فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 فَذَهُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِنَ الْمَاتِ بِتُ الْأَرْضُ مِنْ دُقَّنِهَا وَقِسْئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَذُرَّانِهَا قَالُوا أَتَسْتَبْدِلُونَ النَّبِيَّ وَعَدْنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ إِنَّ بِظُلْمِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ